اللهم اهدنا في من هدايت وعافنا في من آيبايت وتولنا في من تودليت ما قضيت إنك تطري ولا يقرى عليك إنه لا يذل Amen. <laughs> اللهم إنا نبعوك اللهم إنا نبتهل إليك اللهم لا تردنا خالبين اللهم لا تردنا خالبين اللهم قرع الأولى وبشرنا بقتل بشار وحفين